أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ۚ وَمَا هُم بِكَافَّةٍ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا۟ تَمَسَّنًا نَّعْرِ إِن لَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَٰهُ مُلْكِ يَا مُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وتخرج الميت من الحي, وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْ وَمَن يَعْفُ عَن ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنْ قَوْمٍ تَقُوْا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ النَّفْسَ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِنِّي يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير